سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم إنما إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهتعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأنذرنا سيوم يأتيهم العذاب يَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ يقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك, نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من قبل ما لكم من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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ دَأَ اللهُ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ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 قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاء سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وَجُهَهُمْ نَافِعٌ اللهمددنا اللهمددنا اللهم مِنْ قَطِرَانٍ Terima kasih kerana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 ان الله سريع الحساب هذا بناغل للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا انما هو الههم واحد وليذكر أولو الألباس